117. واتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون 118. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قَائِلُونَ 119 فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين 110 فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فَلَنَقْصَنَّ عَلَيْهِم بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّ غَائِبِينَ وَالْوَزْنُ يَوْمَ إِذِ الْحَقُّ فَمَنْثَقُلَتْ مَا وَزِنُهُ فَأُولَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ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 119-قليلا ما تشكرون 110-ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يقم من الساجدين 117. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك 118. قال أنا خير منه 119. خلقتني من نار وخلقته من طين 117. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين 118. قال أنظرني إلى يوم يبعثون 119. قال إنك من المنظرين 117. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم 118. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم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 فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوءاتهما وقال ما نهاك ما ربكما عن هذه الشجرة. وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين 110 وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين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 قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو 111. ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين 112. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون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 111. إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون 112. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها 111. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء 112. فتقولون على الله ما لا تعلمون 113. قل أمر ربي بالقس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 إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وقلوا واشربوا ولا تسرفوا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 117 وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون 118 ولكل أمة أجل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 119. هم فيها خالدون 110. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته 111. أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب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 111. قال دخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار 112. كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت 117. لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار 118. قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون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 لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلقموا الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون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 يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهلنا من شفعاء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 يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين 111. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا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 118. حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات 119. كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون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 113. لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون 114. فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين 112. وإلى عاد أخاهم هودا 113. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون قال الملاء الذين كفروا من قومه إن لنا عراك في سفاهتي وإن لنا ظنك من الكاذبين 111. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين 112. قبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين فَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنذِرَكُمْ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 ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين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 111. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره 112. قد جاءتكم بينة من ربكم 113. هذه ناقة الله لكم آية 114. فذروها تأمين كل في أرض الله، ولا تمسوها بسوء، فيأخذكم عذاب أليم. وذقروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وбоؤكم في الأرض. تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين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 فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَا صَالِحُ اُتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ 111. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين 112. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين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 وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين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 115. وسع ربنا كل شيء علما 116. على الله توكلنا 117. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين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 112. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون 113. أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون 114. مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون 112. أولم يهدل الذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ تِلْكَ الْقُرَى نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا 111. ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل 112. كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين 113. وما وجدنا لأكثرهم من عهد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 111. قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل 112. قال إن كنت جئت بآية فأتي بها إن كنت من الصادقين 111. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين 112. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين 113. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم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 وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين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 وَلَمَّا أَلْقَوْا سِحْرَهُمْ أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ 111. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون 112. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين 113. وألقي السحرة ساجدين 114. قالوا آمنا برب العالمين 117. رب موسى وهارون 118. قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم 119. إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها 117. فسوف تعلمون 118. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين 119. قالوا إنا إلى ربنا منقلبون 119. وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرض علينا صبرا وتوفنا مسلمين وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وأالهتك قال سنقتل أبنائهم ونستحي نساءهم وإن فوقهم قاهمون قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين 125. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا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 117. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون 118. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه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 وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والكمل والضفادع والدين 119. وعادم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين 110. ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لَئِن كَشَفْتَ عَنِ الرِّجْزِ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إلَى أَجَلٍ هُمْ بَالِغُهُ إذَا هُمْ يَنْكُثُونَ فانتقمنا منهم فأغرطناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها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 111. قال إنكم قوم تجهلون 112. إن هؤلاء متبروا ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون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 وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة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 ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك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 وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَّا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا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 هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارً ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين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 ولما رجع موسى إلى قومه غبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ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 فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالُوا رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُم مِّن قَبْلُ وَإِنَّا لَمِنَ الظَّالِمِينَ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا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 115. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة 116. إنا هدنا إليك 117. قال عذابي أصيب به من أشاء 118. ورحمتي وسعت كل شيء 117. فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون 118. الذين يتقون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 ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا 119. الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون 110. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فأمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون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 فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى 117. قلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون 118. وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حقا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ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 وَإِذْ أُلْهِ مُعَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا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 وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَتَاعِظُونَ قَوْمَنَا إِنَّ اللَّهَ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ آن جئنا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئس بما كانوا يفسقون فَلَمَّا عَتَوْا عَنْهُ عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ وَإِذْ تَأْذَنَ رَبُّكَ لَا يَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ العذاب 119. إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم 110. وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم 115. بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون 116. فقلف من بعدهم خلف ورث الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وَإِنْ يَأْتِهِمْ عَرْضٌ مِثْلُهُ ألم يَأْخُذُ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ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 وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون وَتَلُعَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي أَتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ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 ذلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَكُتِبَ لَهُمْ أَنَّهُمْ فِي دَارِ الْآخِرَةِ هُمُ الْخَاسِرُونَ سَاءَ مَثَلًا لِلْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنفُسُهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس 111. لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها 112. أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون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 117. وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون 118. والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم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 116. من يضلل الله فلا هادي له 117. ويذرهم في طغيانهم يعمهون 118. يسألونك عن الساعة أيان مرساها 119. قل إنما علمها عند ربي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 فَلَمَّا أَثْقَلَ الدَّعَاءُ اللَّهَ رَبَّهُ مَا لَئِنْ أَتَيْتَنَا صَالِحَ الْلَّنَقُونَ النَّمِنَّ الشَّاكِرِينَ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 أن كنتم صادقين، ألهم أرجله يمشون بها، أم لهم أيدي يبطشون بها، أم لهم أعين يبصرون بها؟ أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا تُنْظِرُونَ إِنَّ وَلِيَّ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابِ 119. وهو يتولى الصالحين 110. والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون 111. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ وَإِنَّ مَا يَنْزَغُ مِنْكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ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 وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا بيتها قل إنما 117. واتبعوا ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون